Sen okur kafalı, sana, الجهة وما يخفى ونيسرك لليسرى ذكر إن الذكر سيتذكر من يخشى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ كُبَرًا ثُمَّ لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى زك رسنا رب به في الصحف الأولى إن هذا لم في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.